لا تغير شيئا من إقامة الحدود المذكورة عليهم وأما إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم فليس للإمام حينئذ عليهم سبيل لأنهم تسقط عنهم حدود الله وتبقى عليهم حقوق الآدميين فيختص منهم في الأنفس والجراح ويلزمهم غرم ما أتلفوه من الأموال ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء ولصاحب المال اسقاطه عنهم وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم كما هو صريح قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية وإنما لزم اخذ ما بأيديهم من الأموال وتضمينهم استهلكوا لأن ذلك غصب فلا يجوز لهم تملكه وقال قوم من الصحابة والتابعين لا يطلب المحارب الذي جاء تائبا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال وأما ما استهلكه فلا يطلب به وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه قال القرطبي وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر الغداني فإنه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابا منشورا ونحوه ذكره ابن جرير قال ابن خويز منداد واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد ولم يوجد له مال هل يتبع دينا بما أخذ أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق يعني عند مالك والمسلم والذمي في ذلك سواء ومعنى قوله فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا اختلف فيه العلماء فروي عن ابن عباس أنه قال معناها أن من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بان شد عضده ونصره فكأنما احيا الناس جميعا نقله القرطبي وابن جرير وغيرهما ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن وعن ابن عباس أيضا أنه قال المعنى أن من انتهك حرمة نفس واحدة بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعا لأن انتهاك حرمة الأنفس سواء في الحرمة والإذن ومن ترك قتل نفس واحدة واستحياها خوفا من الله فهو كمن احيا الناس جميعا لاستواء الأنفس في ذلك وعن ابن عباس فكأنما قتل الناس جميعا أي عند المقتول إذ لا غرض له في حياه أحد بعد موته هو ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكانما أحيى الناس جميعا عند المستنقذ وقال مجاهد المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولو قتل الناس جميعا لم يزيد على ذلك ومن لم يقتل فقد حي الناس منه اختار هذا القول ابن جرير وقال ابن زيد المعنى أن من قتل نفسا يلزمه من القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا قال ومن أحياها أي عفا عما وجب له قتله وقال الحسن أيضا هو العفو بعد المقدرة وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع ومن أحياها وجب على الكل شكره وقيل كان هذا مختصا ببني إسرائيل وقيل المعنى أن من استحل قتل واحد فقد استحل الجميع لأنه أنكر الشرع ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا ذكر هذه الأقوال القرطبي وابن كثير وابن جرير وغيرهم واستظهر ابن كثير هذا القول الأخير وعزاه لسعيد بن جبير وقال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى ومن أحياها قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا وقال القرطبي إحياؤه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكه وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع إنما هو لله تعالى وهذا الإحياء كقول نمرود لعنه الله أنا أحيي واميت فسمى الترك إحياء وكذلك قال ابن جرير. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية اعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها فقيل نزلت في قوم من المشركين وقيل نزلت في قوم من أهل الكتاب وقيل نزلت في الحرورية وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاح وغيرها أنها نزلت في قوم عرينة وعكل الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتوا المدينة فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا وسمنوا قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا اللقاح فبلغه صلى الله عليه وسلم خبرهم فأرسل في إثرهم سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وعرجلهم وسملت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله جماعة من الفقهاء بدليل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم الآية فإنها ليست في الكافرين قطعة لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعا لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وليست في المرتدين لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم عاطفا على ما يوجب القتل والتارك لدينه المفارق للجماعة وقوله من بدل دينه فاقتلوه فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين فإن قيل وهل يصح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله فالجواب نعم والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال المؤلف رحمه الله تنبيه استشكل بعض العلماء تمثيله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لأنه سمل أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به واختلف في الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم وقال محمد بن سيرين كان ذلك قبل نزول الحدود وقال أبو الزناد إن هذه الآية معاتبة له صلى الله عليه وسلم على ما فعل بهم وبعد العتاب على ذلك لم يعد قاله أبو داود والتحقيق في الجواب هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصا وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم قصاصا لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله وبعدها قد انتهى الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا فخرجوا فشربوا البانها ونبذوا إذ سمنوا أمانها فاقتص منهم النبي أن مثلوا بعبده ومقلتيه سملوا واعترض على الناظم شارح النظم حماد في لفظة بعبده لأن الثابت أنه مثلوا بالرعاء والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته